الشيطان الودود بسم الله الرحمن الرحيم Hala mənim fəl. What's yeah. show وكذلك نجذي المحسنين Allah oh. هلا <تصفيق> هو <تصفيق> ان وَإِنَّ fall. Yeah. So aska bala Surah <laughs> Al-Fatihah. تِمٌّ مِنْ نَسِينَا Allah'a